بسم الله الرحمن الرحيم. إننا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بياتا لتسلكوا منها فَلَمْ فِجَاجَ قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَالتَّبَاعُ وَالتَّبَاعُ مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَّا خَسَارَةً ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا وَلَا آلهتكم ولا وَلَا ودا ولا سواعا ولا يغوث, ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا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 انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات